فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقبون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم بقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم